خالدين في وسارهم يوم القيامه حملى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم اذ ذل يوم ينفخ في الصور ون 116. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا 117. نحن أعلم بما يقولون 118. إذ يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما 119. عن الجبال 119. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينته فيدرها قاعا صفصفا لا تر فيها إوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا إوجلا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا